بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع المحاضرة الثانية من كتاب البحر الرائق وهي بعنوان متابعة السنة وهذا هو الشرط الثاني لقبول العمل فالشرط الثاني لقبول العمل أن يكون العمل مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت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 في أمرنا المراد بأمره هنا دينه وشرعه وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام فكما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها فهو ميزان للأعمال في ظاهرها فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعمله ثواب فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله وذلك فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه العمل فقوله صلى الله عليه وسلم ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلها ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة فتكون الشريعة أو أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو مقبول ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود ورده يعني لا يفكر إذا كان صالحا يبتغي به وجه الله هذا عمل خير إنه فيه ذكر إنه فيه منفعة مدام ليس داخلا تحت أحكام الشريعة لأن معرفة ما يرضي الله لا بد أن تكون عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل الذي ينبغي للعباد أن يسلكوه حتى لا يكون يوم القيامة من المغبنين قال الله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فهناك ناس تفعل أشياء ليست من أمر الدنيا وإنما هي من أمر العبادة وهم فيها ضالون لأنهم فيها يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدعون في الدين فلا يشفع لهم أنهم يتعبدون أو أن نيتهم صالحة لأنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث العرباض بن سارية فإنه من يعيش منكم بعدي أو فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد سيرى اختلافا كثيرا يعني ليس في أمور الدنيا أو في أمور يعني ليس لا علاقة بالآخرة وليس لا علاقة بالدين لقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فمعنى سيرى اختلافا كثيرا أي في أمر الدين فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ ولذلك لما غابت الشريعة وغاب تحكيم الشريعة وقام مخلصون يطالبون بتطبيق الشريعة والتمكين وإعادة الخلافة اجتهدوا حتى يصلوا إلى تحقيق هذا الهدف فمنهم من التزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث شيئا فهذا منهجه صحيح ومنهم من ابتكر أشياء لا تخالف هذه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تندرج تحت أصول الشريعة فهذا منهجه صحيح ومنهم من أحدث ما ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمره مردود لأنه ابتدع في الدين فهذا الخلاف الناشئ فيه بدع ومعناه أو, أو ضابطه أنه يأتي بأشياء لا تندرج تحت أحكام الشريعة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور هذا, هذا تحذير من كل المحدثات لأنه قال فإن كل بدعة ضلالة كل محدثة ضلالة فهذه الضلالة ضلالة في الإحداث أي فيما خالف فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الفعل فلا ينظر إلى صفة معينة في الفعل يكون أحدث أمر وهذا الأمر الذي أحدثه شكله فيه عباده أو صلاح فلا نقل مثلا للمعترض يقول يعني أقول لا إله إلا الله بدعة أو أقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بدعة وضلالة فهو يعترض في غير محل الاعتراض وإنما نقول إن إحداث قول بعد الأذان هذا بضعة ضلالة هذا الفعل بضعة ضلالة فلا يغني عنك كونه فيه ذكر صحيح لأن الشرط الذي فيه جعله بضعة أنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا له معاني سيئة جدا منها الاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم اتهام النبي بالتقصير في تكميل الدين وفي تبليغ الدين في الظن أنه أتى بشيء أحسن وأفضل مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ففي البدعة معاني خطيرة جدا فلا بد من الحذر منها وأيضا اخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وهذا موافق لما روي عنه من افتراق الأمة على بضع وسبعين فرقة وأنها كلها في النار إلا واحدة وهي ما كان عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم فما كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم هذا هو السنة لأن الصحابة لم يبتدعوا والصحابة أحسن الناس فهما وأصدق الناس فهما وأعمق الناس فهما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعده صلى الله عليه وسلم فالسنة هي الطريق المسلوك فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي وخلفاء الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال هذه هو السنة الكاملة التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو وخلفاء الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال فلا بد أن تعرف هذا التعرف ما هي السنة الكاملة فهي التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال ولهذا كان السلف لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بها والنواجذ ال الأدراس وقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة والمبتدعة ولذلك يعني ربما تجد مثلا. المنهج كله صواب في معظمه وفي مسألة ممكن يحدث في بدعة فهذا أمر ليس معناه اتهام المنهج وليس معناه أن تأخذ المنهج كاملا حتى لو حدثت فيه بدعة فمسألة البدعة هذه مسألة واسعة قد يختلف فيها أهل العلم فيقول بعض أهل العلم هذا الفعل بدعة ويقول آخرون هذا ليس بدعة ويستدل كل واحد بما اقتبس من الدليل أو الأصل الذي بنى عليه الحكم فنستفيد من هذه المسألة أن نحكم على الفعل بأنه بدعة أن نحكم على الفعل بأنه بدعة إذا اختلف فيها أهل السنة هل هو بدعة أم لا فقد يراه بعض أهل العلم من وجه ويراه البعض الآخر من وجه آخر ويرى أنه ليس بدعة فيكون الأمر فيه سعة من اعتقد أنه بدعة تركه ومن اعتقد أنه ليس بدعة فعله وهذا أمر فيه سعة أما إذا اجتمعوا أي أهل السنة على أمر أنه بدعة أو كان الراجح من أقوالهم يعني جماهير أهل العلم أنه بدعة فهذا يجب أن يجتنب وقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها لأنه لا يتصور أن يكون المحدث معصية فهذا ليس في حاجة إلى دليل أنه حرام وإنما المحدث أمر يضاهي الشريعة يعني لابد يعني أن تتصور هذا المحدث التحذير منه لأنه يضاهي الشريعة ويقصد به التدين والتقرب إلى الله تبارك وتعالى فهذا هو الباب الخطير الذي أغلقه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه حين يأت يغلب على الإنسان طبع التدين يفتح له باب الغلو فإذا فتح له باب الغلو وسمح له ولم يمنع سيتغير الدين كله بعد فترة وجيزة يعني هتلاقي الأمور كلها تغيره فهذا الباب من أعظم الأبواب التي حفظت على الدين يعني لو سمح بتغيير الدين من باب يعني ايه انه كله يعني يقرب الى الله والاهم حاجة النية وكله عبادة وانه هو الانسان ده مجتهد سيتغير الدين فان شئت ان ترى صدق كلامي اتحداك هتلي طريقة صفية فيها اذكار الصباح والمساء على سنة النبع كلها, كلها اوراد صح والغلب ما فيهش كتاب صحيح الأذكار لأن كل شيخ قوله طريقة وكل شيخ قوله ورد فهذا معنى يعني يبقى في أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كل طريقة فيها صيغة ما فيهش بقى الصيغة الإبراهيمية وحديث البخاري وده في أبو عند أبو داود وده رواية بن مسعود لا ما فيهش من الرواية دي كلها صيغات مبتكرة مبتكرة فكذلك العبادات تجد عندهم عبادات محدثة ولذلك يسمون أهل السنة سنيين يعني ما فيهاش لبس سنيين يعني ناس يعني متمسكين متزمتين بالسنة إنما الناس ذول يعني متحررين يعني ناس يعني إيه ابتكروا في الدين فهذا لأنهم فتحوا باب البدعة فلما فتحوا باب البدعة وتغير عندهم الدين النصارى, النصارى فتحوا باب البدعة وأعطوا لقساوساتهم أو رهبانهم أو يعني علمائهم أحقية الابتداء في الدين فلما أعطوهم هذا الحق اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا فأعطوهم الحق في الابتداء في الدين يغيروا ويبدلوا فغيروا الصيام وغيروا الصلاة وغيروا الأحكام يعني أكلوا الخنزير ومنعوا الختان وغيروا الصيام وزادوا فيه ونقلوه إذا تعرف طبعا إن في دين ربنا سبحانه وتعالى دين ربنا واحد إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها يعني ما فيه الشهور الشمسية يعني الشهور الشمسية دي يا ربنا أقول إيه يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم يعني هي الشهور اللي احنا من سماهة الهجرية أو القمرية فكان الدين والصيام عندهم في الشهور في هذه الشهور اللي هي القمريه فقالوا بدل ما بيجي في الصيف وبيجي في الشتاء وبيجي في كذا ننقله بقى ان يحط اختار له يعني ايه اختيار كده ونزوده 100 ايام نخليها 40 يوم افعلوا ذلك خلوه يعني زودوه في الايام ونقلوه وفي واحد من المسلمين وانت هتضحكوا عليه بيقول الحج بيبقى زحمه جدا طب لازم نعمله مره واحده في السنه ما احنا ممكن نقسمه على اربع مرات يعني بيقترح بدل يعني الأزمة اللي الناس فيها ديان طب ما يخلي الحج مش لازم أمرة وحدة وبيعتبر نفسه كده أنه يعني إيه جاب الحل فلو ترك أو فتح هذا الباب لا تغير الدين بالكلية كل فئة تيجي تغير كل فئة تيجي تغير تدور على الأصل لا تجده فمن أعلم الناس بما يرضي الله الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالسنة فإن المحدث شر ولذلك كل بدعات ضلالة فقوله كل بدعات ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل, عظي أصل عظيم يعني في واحد جاي على مثلا كما ذكرت لكم يقول مثلا يعني أنا لما أقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يبقى حرم عليك أنتوا بتحرموا الصلاة على النبي فيترك أصل ما فعل ويتمسك بظاهر الكلام أصل ما فعل أنه أحدث في الدين فهذا الاحداث هو الضلال والبدعة وباب الشر ولا ينظر في فيما يقول أو فيما يفعل وإن لأنه لو أراد أن يلتزم لو في السنة غنية عن هذا الذي أحدثه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل في الدين يرجع إليه فهو ضلالة يعني عندنا مثلا الخط في المسجد هو بدعة ولا مش بدعة فنظر أهل العلم فقالوا المسجد ليس متجه في بنائه إلى القبلة فالمسجد مبني كده كما اتفق مثل يعني المربع المبني الموجود فيها فالقبلة فيها انحراف هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المسجد تبنى على القبلة وشرط فالإنسان يدخل يجد ان جدار المسجد هذا في القبلة فيستقيم الصف فهذا الانحراف لو مقدار هذا المقدار كيف يضبط فإنت تجد الناس في كل صلاة يعني صفوفهم شكل ينحرف أكثر ينحرف أقل وكذا فمش عارفين يضبطوا نفسهم لأن المسجد نفسه ليس منضبط على القبلة فيختلفوا فأحدث الخط لعلاج هذه المشكلة التي لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال كثير من أهل العلم هذا ليس بدعة يبقى لو وجدنا مسجد فيه خطوط ما نقول شن هو بدعة ولو وجدنا مسجد ما فيه خط وقول ده بدعة نلتمس للعذر لصاحبه لأن هذا قول بعض أهل العلم وإنما نرى أن هذا العمل فيه سعة وكذلك إذا اختلف في وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع على الصدر هل هو سنة أم بضعة اختلف بعض أهل العلم فلا نقول أنه بضعة لأن العالم يقول لأنه عالم مجتهد فيرى بالدليل الذي استنبطه وبما أداه إليه اجتهاده أن هذا الفعل سنة أو بضعة أما أنت يا طالب العلم فلا تقول كحكم عام هذا بضعة وفلان الذي يفعل مبتدعا لا تقل على أمر فيه اختلاف أن ما يفعله مبتدع أو أنه بضعة وإنما إذا اخترت أنه بضعة فلا تفعله وليس فيه إنكار فهذا التنبيه مهم لأن في مسائل كثيرة يحدث فيها اختلاف هل هي بضعة أم لا ويقول ولم يكن له أصل في الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فهذا الاستحسان ينصب على البدع اللغوية لا الشرعية يعني على البدع لغة وليس على البدع شرعا يعني يأخذ اسم بدعة من ناحية اللغة وليس من ناحية الضوابط الشرعية مثال لذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان نعمة البدعة هذه فهذا الفعل وإن لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكنه له أصل في الشرع يرجع إليه فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه وكان الناس في زمانه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه غير ليلة ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم فيعجز عنه ولما توفي صلى الله عليه وسلم فقد ايه ذهب هذا الخوف وبقي على أصله أي الفعل في الاباح ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين فكل عمل ينطبق عليه مثل هذا الوصف فهو ليس بدعة فمن الذي يحكم؟ الذي يحكم عالم مجتهد عالم مجتهد يعني وصل إلى درجة, درجة الاجتهاد بأن يستنبط هذه الأحكام ويقول هذا سنة أو يوافق السنة أو له أصل في الدين أما أن يتطوع الأخ المتدين المبتدئ أو طالب العلم ببعض ظواهر الحديث ويحكم هو بنفسه على أن هذا الأمر بدعة ولا يجوز هذا فيه جرأة وفيه عجلة وفيه خطأ وقد روى الحفظ أبو نعيم بإسناده عن إبراهيم بن الجنيد قال سمعت الشافعية يقول البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود. كما في نص الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة. فسن سنة يبقى ابتدع. لأنه أحدث. وللماذا لم يقل ابتدع بدعة؟ لأن هذا موافق السنة ولو أصل يرجع إليه. ولذلك لم يسمى بدعة. سنة في الإسلام سنة حسنة. مثل الترغيب في إفطار الصائم هذا أصل من أصول الدين الناس اللي بتقف على الطريق ومعها سندوتشات أو بيعملوا موائد الرحمن ويأكلوا وما كانش ده موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا سنة حسنة حامل المصحف هذا سنة حسنة العمود ده سنة حسنة المصحف نفسه اللي هو طباعة المصحف هذه سنة حسنة لأن له أصل في الدين يرجع إليه وكذلك مثل أن يقف على باب المسجد يضع حطر أو واحد يقوم يضع حطر للمصلين يجد له أصل في الدين يبنى عليه فكل هذا من السنن الحسنة التي توافق أصل الدين وما خالف السنة فهو مذموم مهما كان شكله ومهما كان مضمونه واحتج شافعي بقول عمر نعمة, البدع نعمة البدعة هذه وقال ابن راجب رحمه الله مراد الشافعي أصل البدعة المذمومة ما ليس له أصل في الشرع ترجع إليه وهي البدعة في إطلاق الشرع وأما المحمودة فما وافق السنة يعني ما كان له أصل من السنة يرجع إليه وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة ولذلك في الأمور التربوية ستجد بدع حسنة بس الواحد يميل بقى إلى تسميتها إيه بقى في كما جاءت في الحديث سنة حسنة سنة حسنة كمواعيد الدروس وإنشاء المعهد ونواحي تربوية لحمل الناس على التمسك بالسنة كل هذه مبنية على أصول السنة فهذا باب واسع الابتكار فيه من أهل العلم واسع لأنه يوافق أصل في السنة كمثل هذه المواد التي تدرسها لها قصد وغرض ولها أصل تبنى عليه كل هذا من السنن الحسنة وتقسيم الناس مجموعات أو كيفية صلاة التراويح وختم المصحف في صلاة التراويح وهذه الطريقة ما هي سنة حسنة هذا يصلي بجزء وهذا يصلي بجزئين وهذا يصلي بثلاثة وهذا لا يختم المصحف وهكذا فكل هذه السنة حسنة مبنية على أصل من أصول الشريعة والذي قال بذلك هو أهل العلم وإقرار أهل العلم وكما ذكرت لك يعني ما تجد أهل العلم يقرون الصلاة أكثر من أحد عشر ركعة وهذا في الحرم وبإقرار أهل العلم الأثبات الثقات ويأتي أحد أهل العلم من الراسخين في العلم المقدمين فيقول الزيادة بدعة فلا يروعك هذا الكلام فهو مجتهد وهو عالم ولكن لا ليس معنى قوله أنك تحكم على هذا الأمر أنه بدعة هذا أداه اجتهاده إلى هذا الحكم إنما إذا رأيت هذا الاختلاف ووجدت أن جماهير أهل العلم على خلاف أو على مسأله فاطمئن عليها ولا تنشغل بهذا الخلاف ولا تشغب به ولا تنكر على, إيه؟ على فاعله وفي هذه, في هذه الأزمان التي, يعد التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك ليتميز به ما كان من العلم موجودا في زمانهم وما أحدث في ذلك بعدهم فيعلم بذلك السنة من البدعة صح عن ابن مسعود أنه قال إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول وابن مسعود في زمن يقول هذا في زمن الخلفاء الرشدين وروا بن حميد عن مالك قال لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكان مالك يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول الديانات من أمر الخوارج والروافض والمرجئة ونحوهم فهذه من أعظم البدع ومن أشر البدع البدع الاعتقادية هذه أشر البدع التي تفرق المسلمين فعلا البدع الاعتقادية مثل بدعة الروافض أو الخوارج ممن تكلموا في تكفير المسلمين مثل الخوارج واستباحة دمائهم وأموالهم أو تخليدهم في النار أو تفسيق خواص الأمة أو عكس ذلك من زعم أن المعاصلة تضر أهلها وأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد كل هذه بدع ليس عليها أي دليل من قول الصحابة ولا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله عز وجل باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا يا أخي الحبيب أريد منك مسألة إذا رأيت العالم يبتدع وأنت في حيرة من أنه عالم وعلى تقوى وورع وإخلاص ورسوخ في العلم ومن أهل الصحوة من علماء الصحوة ومن الثقات الأثبات فماذا تفعل تحبه في الله وتترك البدعة تحبه في الله وتترك البدعة وتقول هذه بدعة ويقول لك يعني فلان مبتدع يعني لما تقول مثلا إذا أخذت بقول الشيخ الألباني وتقول هذه بدعة يقول لك فلان مبتدع تقول لا ليس مبتدع إنه مجتهد وله أجر واحد يعني لعله أخطأ في اجتهاده إنما هذه بدعة هذا ما أعتقده أما التعيين أن فلان مبتدع لا وألف لا لأنه من أهل السنة من أهل السلف وهو من الراسخين في العلم ومن المشهود لهم بالتزكية والصلاح فلا تتبع البدعة ولا تجرح في العالم يبقى ده ضابط قوي جدا ومهم جدا ويعني من جاه من جاه. أما ما أحدثه الناس اليوم من جرأة على العلماء يقول هؤلاء مبتدعون ويعني نعوذ بالله من غضب الله هذا دليل على أن أصحاب هؤلاء الأقوال على خطر عظيم لأن أهل السنة يتميزون بهذه الصفة أنهم لا يشنعون لا يكفرون لا يسئون إلى أحد وإنما يبينون الحق من الباطل أما أهل الأهواء هم الذين يجرحون الناس ويفسقونهم ويبدعونهم ويجترئون على هذا الأمر فأنا أريد منك هذا الأمر لأن فيه مسألة خطيرة فعلا, فعلاً. يعني في شيخ يعني عظيم وعالم وبعدين واحد شاب صغير كده ولا كده فلندا مبتدع هذه جرأة خطيرة وظاهرة سيئة جدا تحرمه من بركة العلم فإذا رأيت العالم يفعل شيئا وأنت تعتقد أنه بدعة فاعلم أنه مخطئ في اجتهاده فلا تفعله واعتقد أنه بدعة ولكن لا تقل أنه مبتدع وإنما قل أنه اجتهد فأخطأ أما من يخالف السنة مثل الرافضة أو غلاة الصوفية أو كذا هؤلاء مبتدعون لأن البدعة هي الغالبة عليهم وعلى علمائهم وأما التوصية بالتمسك بالسنة قال الزهري الاعتصام بالسنة نجاه وعن سفيان قال لا يقبل قول إلا بعمل ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وقال سفيان الثوري استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء ومن أحسن أهل السنة تمسكا بالسنة شيخنا الشيخ أبي إسحاق الحوين من أعظم الناس حراسة للسنة هذا فضل الله عليه هذا فضل الله عليه وهذا يعني أمر يعني ميزه الله به فهو أسد في حراسة السنة وحارس يقض في حراسة السنة وملتزم بحراسة السنة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله فهما وحفظا يعني حفظاه الله تبارك وتعالى وهذا لعل السر فيه سر علم الحديث لأن علم الحديث فيه علم الجرح والتعديل وفيه علم العلل وفيه يعني علم كبير يعني فتربى على علم الحديث فكانت نعمة نعمة تربية ونعمة الحفظ فضل الله تبارك وتعالى عليه نسأل الله أن يتم فضله عليه وأن يتم حفظه عليه وأن يكثر من أمثاله وأن لا يحرمنا علمه وبركته وأن يبارك في عمره وعلمه والأخبار في ذم البدع والمبتدعين قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه اهل السنه ولاتلاف وتسود وجوه اهل البدعه ولاختلاف انت تبص في الناس عموم المسلمين تجد أن عموم المسلمين ما فيش بينهم اختلاف لأنهما مش طلبة علم تنظر في طلبة العلم تجد دب بينهم الاختلاف فهل العلم هو سبب الاختلاف؟ هل طلب العلم هو سبب الاختلاف؟ أبداً وإنما الفهم الخطأ في الفهم والأهواء هي سبب الاختلاف ونحن أنا مش عارف الوقت الغاية الساعة كام عشان أنا مش عارف أخذ يعني أجور على حق غيري نختم إن شاء الله تعالى فيقول الشيخ حفظه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعن سعيد قال مرض سليمان التيمية فبكي في مرض بكان شديدا فقيل له ما يبكيك قال مررت على قدري فسلمت عليه فأخاف أن يحاسبني ربي عليه يعني إياك ومن يكفر المسلمين إياك وأهل البدع أنت الآن لا تملك ولا تستطيع أن ترد عليهم لأنك ما زلت تتعلم وتتربى وهذه الأهواء أمراض أمراض أمراض, أمراض يعني ممكن تصيب قلبك ولا تملك أن تدفعها عنه فاحذرها احضر أهل الأهواء ودعهم لأهل العلم هم الذين يفندون أراءهم فإذا سمعت منهم شبهة فذهب إلى أهل العلم يرد على هذه الشبهة أو على كتاب يرد على هذه الشبهة أما أن تدخل معه في نقاش إنه أي صاحب الهوى قد يعني قسى قلبه يعني عنده استعداد وجهك وعنده استعداد لأمور أنت لا تملكها ولا تقدر عليها أنت قلبك ضعيف فإحذر مناقشة أهل الأهواء فلا تجالس أهل الأهواء ولا تسمع منهم ولا تجادلهم وتركهم لأهل العلم فهم أدرى بهم وأقدر على الرد عليهم وبالنسبة لتعريف البدعة فكما أن المقصود إخلاص النية لله يكون في العبادات فكذلك المقصود فإن البدعة تكون في الدين وليس في الدنيا فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربه إلى الله فعمله باطل ومن عمل عملا أصله مشروع ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع فهو باطل يعني تسمع الخطبة وانت واقف ما ينفعش تصوم عن الكلام ما ينفعش فلابد أن تعلم ذلك الوقوف في الشمس ليس عبادة والقيام عند الخطبة ليس عبادة والصوم عن الكلام ليس عبادة فالبدعة عبارة عن فعل لم يكن على عهد الصحابة فابتدع وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فهو بدعة والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة وتوجب الطعاطي عليها بزيادة أو نقصان فإن ابتدع شيء لا يخالف الشريعة ولا يوجب التعاطي عليها فهذا يسمى سنة حسنة وكان جمهور السلف يكرهونه وينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزا مثل ما قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم حين قال اجمع القرآن قال كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عندهم حساسية مفرطة لمسألة البدعة كانوا يريدون أن يحافظون على السنة بحذافرها ولذلك تأخر كتابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للحفاظ على القرآن خشية أن يحدث شيء في المصحف أو في القرآن الكريم ثم حفظت السنة بفضل الله تبارك وتعالى ومثال ذلك ما جاء عن أبي البختري أخبر رجل عبد الله بن مسعود أن قوما يجلسون في المسجد بعد المغرب فيهم رجل يقول كبر الله سبح الله احمدوا الله كذا وكذا هذه الصورة بدعة فقال لهم عبد الله بن مسعود لما أتاهم قال أنا عبد الله بن مسعود يعني عرفهم بنفسه والله الذي لا إلى غيره لقد جئتم ببدعة ظلما أو قد فضلتم أصحاب محمد علما أصحاب محمد ما عملوش كده إلا هم أحرص منك على الدين فما هذا الذي أحدثتموه فهذا ليس من باب التقرب إلى الله عز وجل وإنما هو من باب الابتداء فقال عمر ابن عطبة أستغفر الله وفي رواية قالوا ما أردنا إلا الخير يبقى النية موجودة قال ليس كل مريد للخير يبلغه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم يعني في بعض الناس بيجي يشتاق إلى صلاة التراويح في رمضان وبيتمنى لو أن الباب مفتوح ويصلي التراويح كده في المسجد كل إيه على طول علشان يحافظ على قيام الليل لأن الجماعة أعون الشيطان مع الواحد وما يعرفش يصلي كده فقول ينفع نصلي التراويح في المسجد كده وناس هتيجي والله وفي ناس كتير هتتبسط جدا نصلي التراويح بعد رمضان نصلى أي عدد طب نصلى ركعتين كل ليلة ونصلى في المسجد ينفع ما ينفعش وهي صلاة إن هذا باب بدعة فلا تفرح بالبدعة أبدا وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة إلى أن تقوم الساعة يبقى تعريف ابن رجب للبدعة هذا أمر ليس في الكتاب خذه عندك هي ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه تعريف ابن رجب للبدعة هي ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه وتعريف ابن حجر ما أحدث على غير مثال سابق وهذا الموضوع خطير وما ذكرنا فيه نبذة مختصرة فاخذ هذا الكتاب وفيه فائدة عظيمة واسمه البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها للدكتور عزة عطية هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين